بسم الله الرحمن الرحيم الفَلَمْرَ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ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 إذ أنجكم من آل فرعون يسومونكم يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم.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 وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد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 والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسولهم بالبينات فردوا فردوا أيديهم في أفواهم وقالوا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 يدعوكم ليوفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأعتونا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء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 Walau sekiranya kamu l arda min b agi him, z alik liman x afa maqam, wa x afa wa'id, wa istf جهنم ويُسقى من ما إن صديد يتجرع يتجرعه ولا يكاد يصيغه ويأتيه ثَلُّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ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 وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تابعا فهل أنتم مغنون عنكم سواء علينا جزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص؟ وقال الشيطان لما قضي. ووعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم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 قلت متعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعباد الذين آمنوا يقيم الصلاة ويوفق ويوفق من ما رزقناهم سر وعلانية ويوفق من رزقناهم سر خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل وأنزل من السماء ماء أنفأ به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم.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 سألتم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنه وجنبني وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلنا كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني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 وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وَقَدْ مَكَرَ مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رَسُولَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ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 سرابيلهم من قطيران سرابيلهم من قطيران وتغشى وجودهم ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس وليون